ما الجبل فوقهم كأنهم ضلة وظنوا أنهم واقعون فيهم وان خودم as you need to that. now إلى الأرض والتغاها ولو شئنا لرفعناه بها ولا ندى إلى الأرض وتباها فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه أو تتركه يلغس أو تتركه يلغس ذلك انفل القوم فخصوص القصص يَتَفَكَّرُونَ يتفكرون ساء من يخدي لا غفر المُتَّدي قَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ and smile. نَعْمَ كُنَّا امَّا تُيَجْدُونَ دُونَ ذِكْرِهِ عَدِيلُوت وَالنَّبِيُّ The blew أو لم يتفكروا ما بصعبين جن ما بصعبين من جنة